بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك الكدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم يَطْنُ عَلَيهِم آاتِهِ وَيُزَكِيهِم وَيُعَِّمُهُ الكِتابَابَ وَالحِكمَةَ وَإِن كَانوا مِنْ قَدَنُ لَ فِي غُلالٍ مُبين وَآخرينَ مِنْهُم لََّا يَلحَقُ بِهِم وَهُوَ العزيِيزُ الحَكين.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 فتمنوا الموت فتمنوا الموت إن كنتم صاجقين ولا تمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الويب والشهادة فينبئكم, فينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا اذانوا للصلاه من يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع ذلك خير لكم ان كنتم تعلمون